لا إ ل ه إ ل ا ه و ويميت يحيي ر ب ك م ورب آبائكم ا ل أ و ل ي ن بل ه م ف ي شك يلعبون ف ا ر ت ر ب ي و م ت أ ت ي ا ل س م ا ء بدخان م ب ي ن يغشى ا ل ن ا س ه ذ ا ع ذ ا ب ل ي م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 ي و م نبطش إنا البطشة الكبرى م ت ق و ن و ل ق د فتنا ع ه النابلسي كريم و للعلوم أ ا ل ا ع ل ى ا ل ل ه بسلطان م ب ي ن و إ ن ي عذت بربي و ر ع ه النابلسي و للعلوم ت ز ن ف د ا أن ه ؤ ل ا ء قوم ف أ س ر و ع ب ا د ي ل ي ن ا إ ب ل م ي ل ل ع و ن و ت ر م ا ل ب ح ر ر ه و ا إنهم جند مغرقون كم ر ت ك و ا م ن جنات و ع ي و ن وزروع و م ق ا م كريم و ن ع م ك ا ن و ا ف ي ه ا فاكهين ك ذ ل ك و و أ ر ث ن ا ه ا قوما آ خ ر ي ن فما بكت ع ل ي ه م ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض و م ا كانوا م ي ن موسوعه النابلسي ر للعلوم من ا الاسلاميه ل ن ا ت ن ا ه م ا ء الله ا ل بلاء موسوعه النابلسي للعلوم ص ل ا د ل ا م ي ه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 م و س ا ع ه ا ل ن ا م ل ا ي غ ن م و للعلوم م و ا شيئا ل ا ه ينصرون إ ل ا من رحم ا ل ل ه إنه هو ا ل ع ز ي ز الرحيم ش ج ر ة الزقوم طعام ا ل أ ث ي م كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إ ل ى سواء الجحيم ثم صبوا فوق ر أ س ه من عذاب الحميم م و ق إنك أنت ا ل ع ز ي ز ا ل ك ر ي م إ ن ه ذ ا ما كنتم ب ه تمترون إن ا ل م ت ق ي ن في م ق ا م أمين في ن ج ا ت وعون ي ل ب س و ن م ن ه م و س ت ب ر ق م ت ق ا ب ل ي ن كذلك و و ز ج ن ا ه م ب ح و ر ل ع ي ي د ع و ن ف ي ه ا ب ك ل ف ا ك ه ة آمنين ل ا يذوقون ف ي ه ا ا ل م و ت إ ل ا الموتة الله أ و ى و و ق م ع ذ ا ب ا ل ج ح ي م فضلا م ن ربك ذلك ه و ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م ف إ ن م النابلسي ي س للعلوم ه م ي ت ذ ك ر ن ا ق ب إ ن ه م مرتقبون